لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ونادى أ ص ح ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا س ا للعلوم قد ج د الاسلاميه وعد و ع فأذن مؤذن ب ن م ا ل ل ع ن د الله على ا ل ط ا ل م ي ن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها ع و جو وهم ب ا ل آ خ ر ة كافرون وبينهم حجاب وعلى ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل يعرفون كل بسماهم ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ن س ا ل ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات أصحاب النار قالوا ج ع ل ن ا مضمون ع القوم ي ن ا د ى أصحاب الأعراف ر ج ا ل ي ع ر ف و ن ه م ب س ي م ا ه م 「なぜならば私の思い出を忘れずに」 なぜならば、この世を思い出すことは、この世を و い出すことは、この世を思 ه 出すことは、この世を思い出すことは、この世 ا 思い出すことは、 「そして私たちはこの世を إ ا ي ن يجحدون